ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سيئات ولا أدخلناهم جناتنا ولو أنهم أطعتم التوراة والإنجيل وما أبهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمم كثيرة وكثير منهم ساء ما يفعلون يا أيها الرسل بلغ ما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 121. والتوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكسرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 111. لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 112. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون